وألقى في الأرض رواصياً تميدكم وأنهاراً وسبل لعلكم تهتدون وعلامات وبنجمهم يهتدون أَفَمَن يَخْلُقُكَ مَن لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَإِن تَعُدُّنِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُونَ إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ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 ولكن يضل مي يشاء ويهدي مي يشاء ولا تسألن عما كنتم تعملون ولا تتخذوا أي منكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء أبما صدتتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم